ما منازل القمر وما المحاق ومتى تكون الأرض بين الشمس والقمر والقمر قد قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعواته إلى يوم الدين وأحييكم جميعا كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد ففي سياق حديثنا عن السماء في القرآن الكريم أشرنا إلى أن من أبرز ما يهمنا نحن أهل الأرض في صفحة السماء الدنيا الشمس والقمر ولذلك تحدث القرآن الكريم عن هذين الجرمين حديثا مفصلة جاء ذكر الشمس في آيات كثيرة وأنزل ربنا تبارك وتعالى صورة كاملة باسم صورة الشمس وأقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم إشارة إلى أهمية هذا النجم بالنسبة للحياة على الأرض بل في المجموعة الشمسية كلها بل في صفحة سماء الدنيا قمر جاء ذكره في القرآن الكريم في 27 آية قرآنية كريمة بالإضافة إلى الإشارة إلى القمر بإشارات أخرى عديدة من هذه الآيات القرآنية آية كريمة في صورة ياسين يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازلة حتى عاد كالرجون القديم ويعجب الإنسان إلى هذه الدقة العلمية الرائعة في هذه الصياغة القرآنية لقضية قضايا الكون المادي وهي القمر يقول والقمر قدرناه منازلة حتى عاد كالعرجون القديم طبعا القمر هو أقرب جار لنا في صفحة السماء متوسط بعد القمر عنا 384400 كم هو يدور في مدار بيضاوي أو بيضاني له قطر أكبر وله قطر أصغر وحينما يكون في قطره الأصغر يكون أقرب ما يكون إلى الأرض وحينما يجري أو يصل إلى قطره الأكبر يكون أبعد ما يكون من الأرض وسرعة دوران القمر حول محوره مرتبطة ارتباطا وثيقا بسرعة دوران الأرض حول محورها فكلما زادت سرعة دوران الأرض حول محورها قلت سرعة دوران القمر حول محوره وكلما يعني قلت سرعة دوران الأرض في محوره أصبحنا في وضع حرج للغاية، لأنه مع تباطؤ سرعة دوران الأرض، مع تسارع سرعة دوران القمر حول محوره، أو مع تباطؤ سرعة دوران الأرض تتسارع سرعة دوران القمر، ومع تسارع سرعة دوران القمر حول محوره قد ينفلت تماما من نطاق جاذبية الأرض ويذهب بعيدا عنه، قد تبتلعه الشمس. وهذا من الإشارات القرآنية البديعة عن بداية تهدم النظام الكوني ياخذ رب العالمين وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر أمر عجيب للغاية يعني حقيقة علمية لم يدركها علماء الفلك إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين يتحدث عنها كتاب أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين هذه الإشارات مما تقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صنعًا بشرية بل هو كلام الله الخالق يجري القمر في مداره حول الأرض بسرعة تساوي سرعة دورانه حول محوره وهي سرعة بطيئة حوالي كيلومتر واحد في الثانية مدار القمر يبلغ طوله 2 مليون كيلومتر فيتم هذه الدورة في شهر قمري كامل يجري القمر حول الأرض كما نرى في هذه الصورة ببطء شديد وهي بنفس سرعة دورانه حول محوره ولذلك أهل الأرض لا يرون من القمر إلا وجها واحدا ونتيجة لترنح القمر حول محوره فيمكن أن نرى أكثر من 50% من سطح القمر 51 إلى 59% من سطح القمر بمعتمدا على وضع القمر بالنسبة للشمس وبنسبة للأرض طبعاً تسقط أشعة الشمس على سطح القمر فيعكس ضوء الشمس إلى أهل الأرض ليُنير ظلمة الليل والمساحة التي نراها من الوجه المدير للقمر هي التي يمكن أن يعبر بها عن منازل القمر يعني القمر والأرض والشمس إذا جاءوا على استقامة واحدة فنحن لا نرى من السطح المنير للقمر شيئا يدخل القمر في يعرب اسم المحاق ويظلم وجهه تماما ولا نرى من إنارته شيئا لأن سطح المنير يكون مواجه للشمس والسطح المظلم يكون مواجه لأهل الأرض وتسمى هذه مرحلة الاقتران أو مرحلة المحاق يكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة فإذا خرج القمر من هذه الاستقامة بدأ أهل الأرض يرون قوسا منيرا من سطح القمر نحن نرى, هنا نتيجة نرى الظلمة الكاملة التي ترأت لنا الآن حينما يكون القمر بين الأرض والشمس أول قوس منير نراه يسمى الهلال الوليد، ومع تحرك القمر حول الأرض وخروجه من ظل نصفه المنير يبدأ بساحة الإنارة تزداد بالتدريج حتى ندخل في التربيع الأول ثم الأحد بالأول ثم إذا جاء القمر على استقامة مع الأرض والشمس رأينا وجه القمر المنير كاملا ويسمى ذلك البدر الكامل ومع حركة القمر مع جريه حول الأرض تبدأ هذه المساحة في التناقص بالتدريج فندخل في الأحدى الثاني، ثم التربيع الثاني ثم الهلال الأخير ثم يدخل القمر في المحاق يبقى من يوم إلى يومين حتى يولد الجديد علامة لبدء ميلاد شهر قمري جديد هذا الانتظام يعني في دورة القمر حول الأرض أصبح ساعة كونية يستطيع الإنسان أن يضبط بها الشهر القمري أن يضبط بها الأسبوع أن يضبط بها نصف الشهر أن يضبط بها اليوم لأن هذه المراحل المتتالية تتم بسرعة فائقة للغاية وبدقة وانتظام شديدين فأصبح القمر والشمس وسيلةين ووسيلتين من وسائل قياس الزمن وإدراك الأحداث والتأريخ لها بالإضافة إلى ما لهذه الدورة من تأثيرات هائلة على سطح الأرض فالقمر يقوم بعملية المد والجذر أو يتسبب بإرادة الله في عملية المد والجذر وعملية المد والجذر هما عمليتان أو عملية واحدة متراكبة عمليتان تلعبان دورا أساسيا في الإبطاء من سرعة دوران الأرض حول محورها وثابت علميا كما هو مدون في صخور الأرض وفي بقايا الحياة النباتية والحيوانية وفي الأحياء القائمة الآن ثابت علميا أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت في بدء الخلق أعلى بكثير من سرعتها الحالية وأن الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته الحكيمة أن يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها حتى يهيئها لاستقبال هذا المخلوق المكرم المعروف باسم الإنسان والذي يصفه ربنا تبارك وتعالى بالتكريم فيقول عز من قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا المخلوق المكرم لا يمكن له أن يعيش في سرعة فائقة للأرض الذي يقدرها العلماء في بدء الخلق بأن عدد الأيام في السنة كان أكثر من ألفين يوم وأن طول الليل ونهار معا كان أقل من أربع ساعات والذي لعب الدور الأساسي في إبطاء سرعة دوران الأرض حول محورها هي عملية المد والجفر التي عملت كالكابح الذي يبطئ من سرعة الدوران هذه والذي يقوم بهذا الدور أساسا هو القمر ولذلك جعله ربنا تبارك وتعالى على هذه المسافة المحددة من الأرض ولم تشع إرادة الله بخلق الإنسان إلا بعد أن انتظم طول اليوم الأرض في حدود 24 ساعة يتقاسمها ليل ونهار لأن قدرات الإنسان وقدرات غيره من المخلوقات النباتية والحيوانية لا تتحمل السرعة الفائقة التي كانت عليها الأرض في لحظة الخلق وسبقنا نشرنا أن هذه السرعة الفائقة يصفوها القرآن الكريم من قبل 1400 سنة بقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيفا فدورة القمر حول الأرض آية من آيات الله دوره القمر والأرض حول الشمس آية من آيات الله بدونها ما كان تبادل الليل والنهار وبدونها ما كانت تبادل مساحة الإضاءة من سطح القمر والتي استخدمها الإنسان منذ بدء التاريخ وسيلة من وسائل تحديد الزمن والتاريخ للاحداث وضبط المعاملات والعبادات والحقوق لذلك يستشهد ربنا تبارك وتعالى في آيات قرآنية كثيرة على طلاقة قدرته بحركة كل من الشمس والقمر فيقول رب العالمين والقمر قدرناه منازلة حتى عاد كالعرجون القديم هذه صورة لمساحة الإنارة التي ترى من ترى على سطح القمر من قبل أهل الأرض ونرى طبعا من البدر الكامل تناقص مساحة الإنارة أو دائرة النور كما يسميها العلماء تتناقص بالتدريج حتى نصل إلى المحاق ثم الهلال الوليد هذه الدورة المحكمة المنضبطة الدقيقة يمكن أن يعبر بها عن منازل القمر لأن القرآن الكريم يقول والقمر قدرناه منازلة حتى عادك الأرضون القديم لكن المنزل هو مكان السكن ومكان الإحلال لذلك يعجب الإنسان لاستخدام القرآن الكريم لهذا التعبير العظيم منازل والقمر قدرناه منازلة حتى عادك الأرضون القديم, القديم القمر يدور حول الأرض بسرعة دورانه حول محوره فيتم هذا المحيط القمري حوالي اثنين من عشرة مليون كيلومتر يتمه في شهر قمري كان هذه الدورة آه آه يقع فيها القمر في كل آه يوم آه في آه منزل من منازل النجوم يعني النجوم البعيدة عنا. تبدو لنا من على صفحة الأرض كما لو كانت ثابتة ولذلك يمكن أن ينسب موضع القمر بالنسبة للأرض آآ إلى آآ تجمع من هذه التجمعات النجمية التي يسميها العلماء بالبرود فهذه التجمعات لضخامة أبعادها عنا تبدو لنا كما لو كانت ثابتة والأصل أن كل ما في صفحة السماء يتحرك بسرعات فائقة للغاية ولكن المحيط الضوران القمر حول الأرض تقريبا 360 درجة محيط الدائرة لو قسمنا ذلك على 30 يوم يتضح أن القمر يقطع في كل يوم 12 درجة من درجة محيط السماء أو البروج البروجية كما يسميها العلماء 12 درجة هذه الحركة 12 درجة في كل يوم تجعل القمر يقع بالنسبة لنجوم أو تجمعات نجمية معينة كل يوم في منزل جديد هذه المنازل هي التي ربما تعبر عن التعبير القرآني منازل القمر والقمر قدرناه منازلة حتى عاد كالعرضين القديم يعني قدرنا له مواقع في السماء حتى عاد شكله كالعرضين القديم نفس الشيء الأرض في دورانها حول الشمس فتبدو الحركة الظاهرية للشمس وكأن الشمس تقع في كل شهر قمري أو في كل يوم حقيقة في منزل من منازل السماء في موقع من التجمعات النجمية في برج من البروج السماوية طبعا دورة الأرض حول الشمس تتم في سنة سنة 365 يوم وربع فلو قسمنا 360 على 365 وربع يوم يتضح أن الشمس في حركتها الظاهرية تقطع جزءا من الدرجة تقطع أو درجة تقريبا في كل يوم القمر يقطع 12 درجة من درجات أفق السماء في كل يوم ولذلك يقع المنزل القمري هذا اليوم يقع أيضا بالنسبة للمنازل الشهرية التي تقسم إليها بروج السماء يقع في جزء منها أو في أكثر من جزء حسب من موقعها فالقمر له منازل وهذه المنازل يعبر بها عن موقع القمر بالنسبة لنجوم السماء له موقع يتحدد بحركته اليومية في صفحة السماء فيقطع 12 درجة من درجات الدائرة النجمية أو الدائرة البروجية يقطع 12 درجة في كل يوم ويمكن أن تحدد هذه المنازل منزلاً تلوى المنزل هذه المنازل تتحرك على مدار السنة في منازل أكبر تنسب إليها الحركة الظاهرية للشمس فالحركة الظاهرية للشمس تقع في 12 برج كل برج بيستغرق درجة كل يوم يعني حركة الشمس تستغرق درجة من هذه الدرجات 360 درجة على 365 يوم وربع تقريبا فجزء من الدرجة أو أغ... درجة تقريبا تقطعها الحركة الظاهرية شمس في كل يوم فهذه يعبر بها عن منازل القمر كما قد يعبر عن مساحة الإنارة من سطح القمر بمنازل القمر يعني المس... مساحة الإنارة أو الشكل العام للجزء المنير من القمر كما يبدو لأهل الأرض ابتداء من المحاق الذي يبقى فيه القمر من يوم إلى يومين انتقالا إلى الهلال الوليد ثم التربيع الأول ثم الأحذب الأول ثم البدر الكامل ثم الأحذب الثاني ثم التربيع الثاني ثم الهلال المختفي أو الهلال المتناقص حتى يدخل في المحاق هذه المراحل المنيرة من سطح القمر هي قد يعبر بها عن منازل القمر يعني الشكل الذي يتراءى لأهل الأرض من المساحة المنيرة من سطح القمر كما قد يعبر بها, بها أيضا بتعبير منازل القمر عن أشكال النجوم الثابتة التي يمر به بها القمر في دورته حول الأرض وهي دورة بطيئة تتم في شهر قمري 29 يوم ونصف تقريبا ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا يعني اشار أنه قد يكون مرة 30 يوم ومرة أخرى 29 يوم هذه الدورة تجعل القمر يقع في كل يوم من أيام الشهر القمري في علاقة مختلفة مع ما يسمى بالنجوم الثوابت وهي ليست ثابثة ولكن نظرا لشساعة أبعادها عنا وضخامة أبعادها عنا تبدو لنا ثابتة فتعرف هذه باسم منازل القمر كما أن الدورة السنوية للقمر يعني السنة التي تتم نتيجة لدورة القمر مع الأرض في مدار ثابت حول الشمس يجعل هذه الدورة أيضا تجمع القمر والأرض في منازل متعددة متتالية تعرف باسم البروج طبعا تتضح لنا من دورة ظاهرية للشمس فتبدو الشمس كما لو كانت تقع في بروج متعددة بروج القمر أو منازل منازل القمر هي مواقع القمر اليومية في كل شهر قمري نتيجة لدورانه حول الأرض منسوبة إلى ثوابت في السماء من النجوم أو نجوم بعيدة تبدو لنا ثابتة لذلك نرى تناقص مساحة الإنارة على سطح القمر من نصف الشهر إلى آخره وتزايدها من بداية الشهر إلى منتصف القمر فنبدأ يبدأ القمر نتيجة لهذا دوران بالهلال الوليد ثم التربيع الأول ثم الأحدب الأول ثم البدر الكامل ثم تبدأ مساحة الإنارة في التناقص إلى الأحدب الثاني التربيع الثاني الهلال المتناهي أو المتناقص ثم المحاق ويبقى القمر في مرحلة المحاق من يوم إلى يومين حسب انضباط الدورة القمرية حول الأرض التشبيه القرآني والقمر قدرناه منازلة يعني والقمر قدرناه في مواقع محددة نتيجة لدورته حول الأرض مواقع محددة تحددها بروج السماء فيقع القمر في هذه الدورة الشهرية حوالي 30 يوم درجات الدائرة دائرة دوران 360 درجة لو قمنا 360 درجة على 30 يوم يظهر لنا أن القمر يقطع في كل يوم من أيام دورته هذه 12 درجة من درجات الدائرة البروجية هذه الحركة تجعل القمر في كل ليلة يلتقي مع تجمع نجمي مختلف هذا تجمع النجمي الذي يسمى منازل القمر القمر يدور مع الأرض حول الشمس فتبدو الشمس متحركة بالنسبة لنا حركة ظاهرية تجعل الشمس تقع في كل شهر من شهور السنة في برج من برج السماء كل يوم حقيقة في برج من برج السماء والبروج منازل القمر بالنسبة لحركته اليومية تقطع أيضا مساحات محددة من منازل الشمس التي قد تعتبر أيضا منازل للقمر. فالتعبير بمنازل الخمر له معان ثلاثة إما أن يعكس مساحة الإنارة من سطح القمر التي تبدأ بالمحاق وتنتهي بالبدر الكامل فتزايد مساحة الإنارة بالتدريج من الهلال الوليد إلى التربيع الأول إلى الأحدب الأول إلى البدر الكامل ثم تتناقص هذه المساحة من البدر الكامل إلى الأحدب الثاني إلى التربيع الثاني إلى الهلال المتناقص إلى المحاق إما أن يعبر بهذه عن منازل القمر وهو تعبير صحيح أو أن يعبر عن المساحة التي يقطعها القمر في جريه حول الأرض بالنسبة لنجوم السماء فيمر في كل يوم بـ 12 درجة من درجات البروج يمر في هذه المساحة بتجمعات نجمية محددة تميز كل ليلة عن الليلة التي تليها أو كل يوم عن اليوم الذي يليه فيعبر بذلك عن منازل القمر وقد يعبر أيضا عن المساحة التي يقطعها القمر في جريه مع الأرض حول الشمس فتبدو الشمس متحركة بالنسبة لنا في تجمعات نجمية متتالية تعرف ببروج السماء ويعرف العلماء اثنى, إثنى عشر برجا من برج السماء هذه البروج تحدد شهور السنة الشمسية كما تحدد ايضا منازل خاصة بنسبة للقمر ويعجب الانسان الى التعبير القرآني الرائع الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى والخمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم العرجون هو العذق عذق النخل يعني صباطته التمر الذي تحمل النخل والعرجون حينما ييبس ينحني في اتجاه النخلة ينحني الى اسفل ومن الغريب ان القمر الوليد يرتفع بطرفيه الى اعلى بعيدا عن الارض والقمر المتناقص قبل ان يدخل في مرحلة المحاق ينثني بطرفيه في اتجاه الارض فالتعبير القرآني والخمر قد ضناه منازلة حتى عادك الأرجل القديم يعني بدأ بداية معينة ثم ينتهي بنهاية محددة والخمر قد ضناه منازلة حتى عادك الأرجل القديم تشبه في غاية الدقة من الناحية اللغوية وفي غاية الدقة من الناحية العلمية أيضا وهي حقائق لم تكن معروفة للناس في زمن الوحي ولا لقرن مطولة من بعده كثير من الناس في زماننا لا يفرق. أو لا يستطيع أن يفرق بين الهلال الوليد والهلال المختفي أو المتناقص لا يستطيع أن يفرق ولكن هذه الونضة القرآنية المظهرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازلة حتى عاد كالعرجون القديم يؤكد لنا كما نرى في هذا الكل أن الهلال الوليد يكون طرفاه إلى أعلى بعيدا عن الأرض الهلال المتناقص يكون طرفاه إلى أسفل في اتجاه الأرض وفي هذه الحركة يشبه تماما عذق النخيل صباطة البلح حينما تيبس وتنحني إلى أسفل بطرفيها فيشبه ربنا تبارك وتعالى نهاية الإنارة على سطح القمر بعذق النخلة الذي ييبس ويجف فينحني بطرفيه إلى أسفل هذه الومضات القرآنية الرائعة حتى في مقام التشبيه تأتي بصياغة علمية في غاية الدقة وفي غاية الشمول وفي غاية الإحاطة ولا يقدر على ذلك إلا رب العالمين ومن هنا تحدثنا كثيرا في أن الآيات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد شرحها من الناحية اللغوية وفهم أسباب النزول وفهم مقام الحديث وفهم السياق القرآني بصفة عامة أو السياق النبوي بصفة عامة لا بد من توظيف الحقائق العلمية المتاحة لفهم دلالة هذه الإشارة القرآنية إلى الكون ومكوناته وظواهره لأن هذه الإشارات لا يمكن أن تفهم فهما دقيقا في إطار اللغة وحدها وهذا ما نسميه بالتفسير العلمي للقرآن الكريم فنحن في حاجة دائمة إلى حقائق العلم لفهم ذلالة الآية الكونية في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تضح لنا قدر ما سبق العلم وهذا يتضح دائما سبق بالإشارة للحقيقة الكونية قبل أن يصل إليها علم الإنسان هذا ما نسميه بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم واستعراضنا للسماء في القرآن هو من قبيل الاستشهاد على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية حفظه ربنا تبارك وتعالى بحفظه كلمة كلمة وحرفا حرفة وإشارة إشارة فلا يمكن لعاقل ينظر لهذا الكتاب من أي تزاوية من الزوايا إلا ويرى فيه ما يشهد لربانية هذا الكتاب العزيز ويشهد بصدق نبوة النبي الخاتم الذي تلقاه من هنا كان اهتمامنا بالإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا كان هذا الحديث عن السماء في القرآن الكريم لأن هذه الإشارات جاءت في ثلاثمائة وعشرة آيات مية وعشرين آية بالإفراد و وتسعين آية بصغة الجمع هذه الإشارات في كل منها ومضة من ومضات الإعجاز العلمي التي تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبرسالة اهتمامنا بهذه القضايا يتناسب مع طبيعة عصرنا عصر العلم والتقنية الذي نعيشه والذي فقد كثير من الناس فيه الإحساس بحقيقة الآخرة وحقيقة الخلود فيها نسي الناس كثير من القضايا الغيبية غيبة مطلقة ويصر الناس على الاستشهاد بالأدلة المادية الملموسة لذلك أنزل ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الومضات النورانية بالحديث عن الكون ومكوناته وظواهره هذه الومضات التي حقيقة جاءت في مقامها الأول لاستشهاد على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق وإحكامه وانضباطه والشهادة لله سبحانه وتعالى الذي خلق بأنه قادر على إثناء خلقه وعلى بعثه من جديد وكان قضية البعث عبر التاريخ هي حجة الكافرين والمتشككين والمترددين لذلك تأتي هذه الآيات في مقامها الأول للشهادة على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق وعلى قدرة الخالقنا وتعالى على إثناء خلقه وإعادة بعثه من جديد ثم تأتي يا بيلات أيضا للشهادة للإله الخالق بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه لأنه تبارك وتعالى خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية واضحة من اللبنات الأولية للمادة إلى النسان حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفرداً بالوحدانية المطلقة فوقها كافة خلقه بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد لأن هذه كلها من صفات المخلوقين والخارق سبحانه وتعالى منزه تنزيها كاملا عن جميع صفات خلقه تأتي هذه الآثة أيضا خطابا لأهل عصرنا أهل العلم والتقنية آه هذا العصر الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة تأتي خطابا لهؤلاء الذين يطالبون بالدليل المادي العلمي والملموس تأتي شهادة على أن هذا الكتاب الذي احتوى هذه الحقائق العلمية لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق وتأتي تصديقا لنبوة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل فيه هذا المشوار في الحديث عن السماء في القرآن الكريم إلى هذا الموعد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويفعل ذلك أيضا دور مهم للغاية في توزيع طاقة الشمس على سطح الأرض في توزيع الرطوبة في توزيع درجات الحرارة في حركة تصريف الرياح في تبخير الماء في دورة الماء حول الأرض في سقوط الأمطار في تفتت الصخور في تكون التربة في تركيز بعض الخامات في مختلف النشاطات الحياتية عند النبات وعند الحيوان وعند الإنسان لأننا كما ذكرنا هناك أنماط من النشاط الحياتي لا يتم إلا في ضوء الشمس وأنماط أخرى لا تتم إلا في الظلام